من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت فإن أجل الله لا آتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين